وَالنَّجْمِ وَالشَّجَرِ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ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 رَبُّ المشقَين وَرَبّ المَغْبَين فَبأَّ آل إ رَبّكُ ما تُكَذذبَ نَ رجَ البَحرَينلتقان بَنَهُماَا بَرزَخُ لا يدغان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 لا تَفُذُونَ إِللاا بِسُل الْقَ فَبِأَّ أَلَ إرَبِّكُمَا تُكَذذِبَ يُرْرسَلُ عَلَْكُ مَا شوَظُ مِن النَّارِ وَنُحَاسُ فَلَةَن تَصير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 فَيَوْمَ لا اللَّ يُسْأََلُ عَنذَم بِهِ ولا وَل جَ فَبِأَيِّ أَلَ إِ رَبِّكُ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 فِيهَِّ قاصرَاتُ الطَّرْفِي لَم يَطمِثهُ إِن قَبلَهُم وَل جَ فَبِأَيّ آلَ إِ رَبِّكُم تُكَذذِبَ كَأَنَّهُ الياقُوتُ والمرجان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 ت فَبِأَّأَلَ إ رَبِّكُ ما تُكَذّبَ مدهَاَّتَ فَبِأَّأَلَ إ رَبِّكُ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 ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورة في الخيام